وهل يجوز للمعتكف مثلا أن يتصل بالتليفون من المسجد لقضاء حوائج الناس لا مانع من أن يتصل المعتكف بالتليفون لقضاء حوائج الناس فذلك عمل خير بل السنة إذا طلب منه قضاء حاجة للناس أن يخرج من المسجد ليعطيه ذلك الأمر كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما حين استدعاه إنسان وكان معتكفا في المسجد فخرج من المسجد ليقضيها له ولما أمسك به أحد المعتكفين قال له إني سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من قضى حاجة إنسان خير له من اعتكاف عشر سنين Wallahu a'lam.